ومحمد الله محمد وعلى ان اللهم هناك ما نسينا جدا ما يزيد منهم ان يكون هناك الرحمن منهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم ونفاه بعض اليهود انهم يقولون انهم يقولون انهم من اليهود ونفاه بعضهم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 ولا يعرف لهم أسباع انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون النقص يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم ان <حطان> <تصفيق> <هي. الوغسان> <تصفيق> <لا. جميل> الله ما عدنا قلنا قص ما عندك وأما العيسوية من اليهود فقالوا بجوازه عقلا وابوعه سمعا وعترفوا بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لكنه لم ينسخ شريعة موسى عليه السلام بل بعث إلى بني إسماعيل دون بني إسرائيل وقد جرى هذا الكتاب على نهج الأصوريين في ذكر الخلاف اليهود في النس وكان لأنسى بأقفاله <تصفيق> أكرم الله وخلال أنسب إغفاله، لأن الكلام في أصول الفقه فيما ما تقرر عند المسلمين، إما اتفاقا وإما اختلافا، وما خلاف الكفار، فالمناسب ذكرف علم الكلام، قالك ولا علم الكلام؟ شدد عليه، تجيب خلافات تجي تقول قالوا إن الله في فرج المرأة ولا إن الله تجي تلاقون تجيبه. أنه لا في علم الكلام أنه قال المفروض يعلم الكلام وأنه لا في علم الكلام حاجات كفرية وإيش جيبها؟ منكرل كل شيء، منكرل كل شيء، منكرل كل شيء ولا معهم ولا واحد. قدوال عندك هالجادة الجادة أهل كساب قالوا المسيح مسيح بن الله قالوا ذا عزر بن الله قالوا أن الله ثالث ثلاثة قالوا إن كذا قديم ال هم عشر فين برب؟ أمعذل. كلام أعتابين. هم يقولون الله. وحد ما لا شيء لا وهي. أبلام به رب. الله الله الأصل الأصل. ولا في دين ولا في حاجة تكاد السماوات والارض <صحة> لم تفتطر من دوي يعني كل الناس نيجي محمد هي لا لا عزم محمد هي لكل الأمة ونصارى بعث كلهم ما هي للمسلمين خاصة؟ أنا أيش؟ ولا شريعة محمد للخلق كله واحده لا لا كل من الخلق على أول نبي ذا هالبني الله كل جابه محمد. الله. يا لا في في لما ذهب الجمهور أما الجواز فدليله أمراً أحدهما القطع بالجواز عقلا فإنه لو في ضوضعه لم يرزم منهم حال لذاته سواء اعتبرت المصالح أم لا. أما إذا لم تعتبر فظاهره أجب الأولى إذا ما اعتبرنا المصالح أنه الناس لان الله ما لم تعبارف ظاهر لأن الله ها؟ إذا ما المصالح خجف كيف ما لا ما لا يجي المصالح عندنا لا هني لا عندنا ما بش ما المصالح يعني خجف خجف شيء بحكم خير هذيل لا تقوم إذا ما اعتبرناه مصالح خجف كيف ما إذا ما به مصالح من المصالح سبره ما مصالح العباد اذا به مصالح إذا احنا بنراعي المصالح فما به ما ننعن المصلحة تتغير لكن لا اذا به مثلا الحين مصلحه ادلك عليها فلا انهاك عنها ما دفعه انت إذا أنا ملاحض للمصالح بس بالمصالح ابي لك مصلحه الا وقت بعد المصلحة هذا انتهت احبك مصلحه احسن منها ولا خلق. ما به ما به الحين مثل به ما بالشيء إلا مصالح ما يحكم ما أبلاك هذا يه ما أبلاك الحكمة حكمة إن الحكم هي كذا دا. تكون داعي مسرح ولا تيجي ما يحكم بيقولوا لو ما درينا ولا ما المسرحة ضروري المسرحة. ما يحكم ما يحكم لو أمرتك بأمر أنك تصلي ولا تفعل كذا ولا فيها أي مصلحة وهي مجرد فما هي حكمة أسوا، وأما إذا اعتبرت فلا، فلأنه نقطع أن المصلحة تختلف باختلاف الأوقات خشور بدوام في وقت دون وقت، فلا بعد أن تكون المصلحة في وقت تقتضي شرعة في الحم وفي وقتين رفعة، وثانيهما أن الأحكام الشرعية قثبت أنها أنه مراعى فيها المصالح إما وجوبا كالمعتزلة وإما تفضلا كغيرهم. يا سيّاح، هيا واختلاف المصالح باختلاف الأوقات معلوم كما مر، كما قررناه، أعني، وأما الوقوع فله أدلة منها الأمر بتزويج بني بنات آدم من بنيه، فإنه جاء في التوراة أن آدم عليه السلام أمر بتزويج بناته من بنيه، بلفظ الإضلال. لا سبحانك كذبت وأمر في أرض آدم. وكان يقولون هذا البطن مع هذا البطن الاخر وضعت ذكر وانثى وضعت ثاني يعني ذكر الحين حملت وضعت ذكر انثى وضعت ثاني ذكر ذكر انثى ذكر ذكر انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر يا خال عم قد ما أدري وين؟ إيه <تصفيق> خلاص. يجي له مرة هو بس معنا بعيد يجي على طول. ما <تصفيق> البطن الثاني؟ يا أخي دار حينها أنا خواه ناوي يا خ. ما هو بس بنتك تزوج ببني؟ ما بمنعها هم ما بلا بطن بعدها خلاص. إيه جير هم. مثلا ما جاء الذوليه بسرعة وجغدوا حلقة لكن سيدنا نعبه غيرهم بالذوليه ما هم ذا منين؟ ما هم ذا؟ ما هم ذا؟ ما هم ذا؟ هل قابلها؟ ما هم ذا؟ هم ذا من ذا من ذا؟ قصدي انها باي ذا ادحنا فيها واقعين فيها انها لا يتزوج بأذيه ومحرم في شريعتنا باي رسافع من اثنينه. ما برضه أنا هيتزوجوا وبعد أبى أرفع التحرير بس زوج ذي أكلم وخلاص. ورجع بنات عمرو بنعمرو. إيه. سكنا على شريعتنا زواجهم. ها؟ مرة بعده بس إيه. مره بعد وقع هو غلوه قع ويبهم ما نعم سعادت الحين الحرم ما شاء الله لا والله. ها ها ها سوا ها ها ها ها لا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها هو هو ذا قال كذا يعني قال مبلغ يعني ما جاب لف عام من عنهم جميع أولاده قال جاء فترات أنادم على أمر بتزويج بناتي ببني ها أما يجيبه مطلقة ولا يجيبه عام يعني كلهم تمام وإذا حملناه على طلاق باني بني على اثنين ولا وخلاص أما إذا حملناه على عمود عنده جائز على طول كل الباطنية الله لا قبده بحيث أنه بيسبر مثلاً داق معها أولاد واج مع أولاد وباسبر بنات يتزوج ذا فعادهم أبيهم درية آدم من أولاده يجوز من كل واحد يتزوج بال بالآخر إيه وما بعدهم لما نسخت ندري حين نسخت ندري هذا أدرى قال فتشوا راش على سبب توزيعونا على البطن ذا من البطن الثاني لا يجهم البطن يتزوج كل ذي فيه ذي إذا مثلا جاء هذا كرب الأم ذا فلا يتزوج الذكر بالأنذار بل, من البطن بل دا دا دا دا ان من يكون بل من من يكون الثاني ده حملت ، ده من من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من من يكون هناك من من ولا تقيد بوقت دون وقت والاحتمالات التي تنشأ عن دليل والاحتمالات التي لم تنشأ عن دليل بل أن فيها ظاهر الدليل يجبون فيها حقت قولتهم من ما هو سابر وها ما أدريك يا وشي قالوا هذا قضية واقعة وقعت بالدهم وقعت بالدهم ما قدوا ما بمانع أبنوا ويشنا أخي الله أخي أهو السلام اي يا سنة. ثم جاء تعريم لذلك الاتفاق ان هذا محرم الحينها عند الناس اللي مقاطعين بانها لا محرم سوا ها ها ما هو السبب هذا هذا السبب هذا السبب النساء؟ السبب هذا حق هذا واحد هذا السبب هذا السبب هذا السبب القرآن السبب هذا السبب هذا السبب هذا السبب هذا السبب هذا السبب هذا السبب هذا السبب هذا السبب هذا السبب هذا السبب علامة أنك مقبول خاصة من جودية علامة أنك مقبول يجد القربانك نار تأكلها <تصفيق> ثم جاء التحريم لذلك اتفاقا بيننا وبينهم هو النسخ منها وهو أول لدلة الخاصة بمنقرية النسخ من المسلمين قولوه تعالى ما ننسخ من عائتنا وننسيها نأتي بخير منها أو مثلها وهي ظاهرة في الوجود واعترض بأنها جملة شرع ما قالت معنى سقمنا يعني انظر بالعاده انسيها يعني ما نتركها ولان ننسها معنا ناخرها بعضنا نقول ننسى نسها نخليها على ما هي اي نتركها نتركها يعني يعني بدون ناس أي ايه هنا يعني نتركها إذا نسخنا خلاص يعني لا نغيرها أي آية ننسخها نأتي بخير منها أو نتركها على على على من ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه نقطه غير مضمون طيبه انا في ابجائها على بعضهم يقول نسيها هي من نسها يقراها يقرا نساء. يعني ناخرها تنزقها بننسقها بالهمزه بننسأ. ننسى يعني ناخرها وبه ها هل سلوح؟ هل سلوح؟ هل سلوح؟ هل سلوح؟ قال نأتي بخير منها ومثلها وهي ظاهرة في الوقوع وعطل الله بأنها شرطية ما ننسخ من قبلها قال الله وجل وقالوا لا ما, ما لك من أهل الكتاب العين من من رحكم. والله من يشعر. والله ما من آهدي. أو الإنسان لا لا لا لا هم قالوا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هم ما يشوا لهم هم, هم يودوا نجي لنا خير بالأسار هم يودوا عدم الخير لنا أهل الكتاب ولا يودوا عدم الخير للمسلمين بس هذا آية لا ما بلاه نزات تفعل ذي يا أخي قال إنه يسبل كذا وكذا وكذا رجع عنجلاتي يا رأي ما نسخ من آتينا من زناتي بخير الناس لا سخر شريعتين لا ما نزخ من آياته هذا إذا اعتبرناها بعضهم بقول إنها ما نزخ من آياته سواء هي من كتبهم ما هي عمهم بعضهم بقول ما هي خاصة بل لا بكتابنا في ما نزخ من آياته بل سواء في كتبهم ولا في كتبنا ولا كيف ما كانت بعضهم يعممها ما خلىها ما في كتابنا بس لا بل آية منه سواء من كتبه من الثورات من إنجيل من أي شيء في دول البناء علم فيها آيات وفيها أكتبها فلا تكون خاصة بالقرآن <تصفيق> <لا هيش. تصفيق> سأ... أي لا ما ننسخ كان قال أي آية ننسخ <تصفيق> ما معناها حين تقول ما نزخ من تتعلم ان تتعلم من تتعلم ما تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ما مبهم لأن ما يحتمل النص ويحتمل ذوات ويحتمل عند يقول ما جاءك كفى من جاءه لما ما رأيته فففعل بكذا وكذا يعني جاءه معنا أي شيء رأيته فهنا جوه معنا ما بمعنى الآية من بيان يهل الماء فما عباره عن الآية كأنه قال أي آية إن زخراتي غير منها قال قال هو اي نرجع نقول من ايات من ايه بينها من تجيبها من قبل ما اقول لك اي ايات عليك بحاجه بيان بينها من ايه تقول... منها تقول اي ايات أي ب... منها من باني. يعني قال لا تقول انهم يمكنهم ان يكونوا من اين يمكنهم ان يكونوا من اين يمكنهم ان يكونوا من اين يمكنهم ان يكونوا قال اين يمكنهم ان يكونوا من اين يمكنهم ان يكونوا من من بل قال قال في قال فقط القليل اي اي اي اي اي اي اي أي آية ننسخ اي شيء اي آية اي اي المعنى حين كل نابانيه اي هي بيانية بمعنى إنها لهذا هي المعنى ما يعني اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي إذا ما هاي جايب من آيتي. ما عندك تجايب البيان؟ هيا هسه وهان وأجيب بيان سبب النز هيا وعشرة طبيان نجومه تنشرطها معناها إن سخنأتي وصديقه لا يتوقف على صدي الطرفين فقوله تعالى قل إن كان الرحمن ولد فانا أول بدين اذا كان انجاز زيد فاكرمه زيد وش باقي اذا اذا هو. يعني اذا جاء ولا جاء بس برجي ولا كل إذا اذا جاء زيدن اكرمته باصبر ما ولا اكرمه يجي ولا اكرمه المكشرطي ما ما هو لا واقع لا هو ولكن يقولون انهم يقولون انهم على انهم يقولون انهم العرب انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون دخلوا ما بشي يقولون انهم يقولون يقولون انهم ما انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون ما يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم على قال المفسرون إن المشركين قالوا ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر وما أنهاهم عنه ويأمرهم بخلافه ويقول لهم قولا ويرجع عنه قدا ما هذا القرآن إلا كلام محمد يقوله من تلقاء نفسه وهو كلام يناقض بعضه, بعضه بعضا فأنزل الله تعالى هذه الآية وأنزل أيضا وإذا بدلنا آية مكان آية وهذه الآية سأل عن هذا الاعتراض لأن إذا لا تدخل إلا على المحقق الجوع. اسمع في وشي انا عين قبه لا لا لا إذا بدنا كل بدنا بدنا القطعة إذا بدنا تبديل يعني عن تبديل لا لا وقال إذا- هي المتحقق يعني انه قباق على تبديل قطعه قباق على شرط قطعه اذا ما تخلى على المتحقق يعني, يعني اذا غربت الشمس يعني قطع أنها با الشمس اذا جاء يعني قر أنها ما يجي زيت <تصفيق> سيده بدلنا يعني قطعه انه بدل يبدل قطع عنه بدل يبدل لا من قال اذا بدلنا عنك عن انه بايدج انا ما بلنا كلام هنا. لأنك انت اذا إذا, إذا, اذا جاء زيد يعني اذا جاء زيد لن قاطع, قاطع يجي اذا بدلنا وهذه الأسألة مثلا عن الإعتراض هذا ها سيدانة توقف على سدافين إن جاء الانسى معي ماذا؟ ماذا يشتغل؟ صدقها لا توقف على سدافين الأول! كلام الأولين أولا أقول إن كان الرحمن يقول لك أنا هذا عندك العسر هاته لك لكن لماذا تغير تبادي؟ يا أخي ما هو بلا الأصالة يحين تقول إن جاء زيدون أكرم يحتمل أنه يجي، يحتمل أنه ما يجي، يحتمل أنه يحتمل في الشرطي أن توقف على سدافين لا يعني الشرطي يتوق ولا بأي شيء، وإيش هي الشرطية اللي صادي؟ ما بالشي كلام هذا ما بلا تعليق والتعليق قد ما يقع بلا بلا صالة ما بالشي، وإيش؟ صدق هذا صدق الكلام يتوقف على صدق، ما جيزاد ويصير. لا ده وقف على صدق الطرقي. الوش؟ الشرطية إيش؟ صدق الشرطية لا يتوقف. لا صدقه لا يتوقف على صدق. واعرف اللي ضبيان هاي الشرطية ما عندها <تصفيق> انا اللي هم قالوا خليه ان شاء الله الشغله تصير يعني معك انجازات واخرمته فهذا ما هو متوقف على صدق الطرفين على المجيء وعلى الإكرام بل الماجي بل, الماجي بل, بل, مي بل, مي مي بل ما بالشيء <مع> قد ما يجوا بالشيء باصاله قول ان كان واجب انا اول ما بشي مال الرحمن ولد ولا أنا من أول العابدين ما بالشيء يعني بلا هو ها يعني وين صار قهرو ما هي الويش <تصفيق> ولا ما بي ما بي شيء ما بي شيء انسخ الحين على نس فهذا لا ما جدل على الناس إن كان حياب بشار إن كان الرحمن لا وشيها ما انسخ ولا نسامح ناس تدنا بها على وكو على الناس قال لا ما جدل على وكو على الناس إن كان الرحمن ولد فانى والعاه هل متوقف على وجود شيئين لا نا الشرطية والشرطي ما بيكون قصد على وجود فاقه. أيه ما بشيء ما بالشي هنا. فين كان الرحمن وولده فأنه والعابدين لكن ما كل مسبروها. بعضهم يتول فأنه والعابدين مع الجاحدين. ها؟ إن مع عابد معنا جاحد ولا ذاك تهبها ها؟ الكلام جوزان. <متغفر> قال لك إن كان الرحمن ولد فنجح ولا أزمك شر على استبعاد ولوازم وكذا وكذا في قال صح قال عابد مع نجاح يحد كذا ولا أنيف عن كذا ولا را بس ده اور جوه على بال عادي في مس غاص عابد صعب اللقيه هناك واحد في مختار دي معنا عادي أياس وفضل الله ذي ذا ومنها لجمع على أن شريعتنا ناسخته لجميع شرعات متقديمة ما في جميع أحكامها وما في بعضها بلداتهم علوم ضرورة من جد في صلى الله عليه وسلم ها حاسة قال ومنها الإجماع على أن شريعتنا ناسخة لجميع الشرعة المتقدمها إما في جميع حكامها وما في بعضها فذلك معلوم مضرر دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن قيل من سنوين معترفون بمخالفة شرعنا لشرع من قبلنا في كثير من الأحكام ولكنهم يقولون إن شرع من قبلنا كان مغيا إلى غاية وهي ظهوره عليه اله الصلاة والسلام وعند ظهوره زال التعبد بشرع من قبلنا شرع من قبل لانتهاء الغاية وليس ذلك من مس في شيء بل هو جار المجرة قوله تعالى ثم تجمع الصيامات الليل قلنا القول بذلك يرجع بالمخالف إلى الخطأ في تسمية يجمع السلف إلى زمان ظهور المخالف على تسمية ذلك نسخة ما بيجمعه الناس هذا مريض قال الناس كلهم يجمعه الناس كلهم بدون شرع النبي ناس ناس خان ناس لا ما ظهر ظل المخالف وقالها أنه مغيب نبينا أيها لقد نعمت بهذا المكان الذي يجعلنا من المكان الذي يجعلنا من المكان الذي قال من المكان الذي يجعلنا من المكان عيسى يجعلنا من المكان الذي يجعلنا قالهم المكان الذي يجعلنا لهو قياها كل الناس مغير كل الناس مغير الله عليه النبي الله عليه في قال وقال علي نسخت وقال علي نسخت قل القول بذلك يرجع بالمخالف الخضاع في التسمية لجماعة السلف إلى زمان ظهور المخالف على تسمس ذلك نسخه ويمكن أن يقرر هذا الدليل على وجه نقوم حجه على اليهود أيضا لأن قارع ثبتها بالدلائل الغاضعة والمحجذات الباهرة نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبصحت نبوته زم نسخ الشرع من قبله ولم يكن اليهود والنصارى نص صريح يعلمون منه أمر شرعهم على التعيين حتى الزمن يكون شرع نبينا انتهاء غاية لا نسأل وكذلك الآه يمكن تقدروها كذلك لأن قال قثبت نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومستيقظ بالمعجزات ما تمشي يعني الدلالة هو حين ما بشيء هناك داري إن لما آخر الشهر لما كذا لما كذا تمام ما هو معين كل يقول لك في وقت رسول الله. اخرى بان يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم انهم يقولون انهم يقولون انهم هم يعملوا ها هو مثل تيه ما أقدوب ما أقدوب ما أقدوب محدد يجيهم بالنا على الشريعة نعمل بها وبالنا نعمل بها ما يتناس خلا كما جانس خلاف ولا أمداري نبانز أمش له عندي مش لها عن لا أمداري ولا أمداري لا أمداري السلام بالمعجزات وقد قلنا لنا الله تعالى أنه بالما ننسخ من آيتنا أو النسياء الآية لنقيل الخصم إنما يستدل عليه بما يسلم مقدماته قلنا لا يستدل على الخصم بما لا يعتقده فيما له فيه شبهه وأما ما لا شبهه له فيه بل ثبوته كثبوت المحسوسات فلا يتفت إلى عدم اعتقاده فيه ومنها نصف وجوب التوجه إلى بيت المقدس لأنه كان ثابتا بالاجماع فنشح وجوب التوجه إلى منها وصية الأقربين فإنها كانت تواجهها بقوله تعالى كتب عليكم إذا حضرها حدث من الموت انترك خيراً وصية الوالدين والأقربين ثم نسقت إجماعاً وغير ذلك كثير فلسف صوم يوم عاش وراء بصور الله والإرث كان لأهوة المآخة بينهم وبين إيه الوش كان الإرث لأهوة المآخة بينهم وبين بينه إيه دي آخة بينهم كان قبل لهم كان بعضهم بي... بعضهم يقول إن كان له أنه يوصيب ماله له ويدي ما له أي أحد فخر وكذا وكذا كان قبل الإسلام ورجع جاء وقال هم أخو الفخر وإذا حين يهب للناس ويهب للدولات ويخلي قرابة لاحظ الشرق قال ماهماهنج مع الولد باي يكتبو على الإسلام ولا شيء فأسهل اللي على بوحش مالأي وصية كان على هذا التيسير قال نسخت آكل آكل معاريد كذا نسخت, نسخت قال قال والدين والاقربين مثلا لا بالوالدين وبالاقربين ما كان بالميراث العقار لا يا برده لا يولدوه ولا كبير لا ولا أنده لا وال باقي ومعهم قال قال قال كان سبب نزله ان يجي الاباعد ويديهم كذا كذا بين المسلمين كان ما رجع لا ما رجع لا ما لا كل كل شيء ان كانوا يورثو الا اذا كان الصغير كان ما يجاهي ما يحمي ولا كان ما ما ولا يسبق الله يورثه والباقي يعمل بمنزوخ يعمل يعني الصوم يوم عاشر صوم سما منهم سما منهم سما منهم منهم ان الله يجيب الزكاه ان الله يجيب الزكاه الله يجيب هي من هذه يجيب مثلا الحين الله الله يجيب الزكاه فبعضها مثلا الصدقة والده ما به مانع مثلا الصدقة نسخت ما به مانع ان واحد يهبر الرسول لا صدقة ما به مانع وهو يعني بأجبر انك بعضه والناس ما به كان واجب ماتل ماتل آه. آه. وش آه ما السنة ما هو من الله ومن السنة وجوبها يعني قال القران بعد السنة السنه قبل لا السنه قبل هو واجب هو واجب فعل الرسول على طول ال... هو ما القران نسخ السنه في ديه التوجه والثابت بالسنه فعل الرسول تقريره للناس والدام صليين كذا والقران مسخها حتى كان في مكة رسول الله كان قالوا يجي هنا خلف الكعبة ويجي قابل بيت المقدس كذا يجي هو يصلي كان في <تصفيق> مكة يصلي الى ايه رسول الله كان الكعبة هنا بيت المقدس هنا كان يجي من هنا يصلي يجي هو يستقبل فنتي على السلام كان الصيام صوم مع عشرة بالصوم رمضان واسق وجب تقديم الصديقة بين يدي من أجيال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ووجوب التربص حولا كاملا في حق المتوفى عن هذا وجهها بأربعة أشهر وعشر ووجوب ثبات الواحد للعشرة المستفاد من قوله تعالى هيكون منكم عشرون صابرين الآية قوله تعالى أنا خفض الله عنكم الآية كه إن خفض لا ضعف علم اللهم فيكم عالم واقعا هل موقع الضعف واقع لو عالم يمكن وقوعه واقع حصل جا اول فيه واكل لا جا وما قويه المدري المجد ما وقت يمكن وعلي الحين هل وقوع ما هو عالم ال... ما العالم هو عالم مقابل لكن وقوعه ما هو ما هو عالم وقوعه لا طال إنك ما الناس سباع ولا ما هو كل ما كذرو تهونه ما بلده ما بلا قليل وكله جو في كل حاجة كلا كلا كما ما الك ما كذرو ما مثل الحين يقولوا قليل هذا ايه إيه كما ما يجبرنا كما كماعكذرو بذرو ها يقلوا شاء إيه من جو همه هو حزن واحد نفسه هو لا بزر بزر الآية قال في عينهم. كيف ذلك كيف قال لكم في اعينهم كيف لا كيف دي قبلها كيف يقلل في ذا عنده في عند <تصفيق> وكيف يالا نشيه؟ حين الراهم قليل يجي فينا نشاط يعني يجي فينا همة نحن نحزن نفوسنا أي نسر لهم وهم قال أنه يقال لنا في أعين هم كل هذا لا نحزم هم لنا، ولا نعوح هم الكفة روحنا عكس المسلم